لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه الايات العظيمه من اخر سوره النجم بين الله سبحانه وتعالى جمله من افعاله وقدرته هي محل هي محل النظر والاستدلال على عظمه الله سبحانه وتعالى وعبادته احد لا شريك له وهي من جمله ما ذكره الله في صحف إبراهيم وموسى لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفاء ذكر جمله منها تتعلق بالإنسان وأعماله وجزائه عند الله ثم ذكر جمله من أفعاله سبحانه وتعالى الداله على عظمته وقدرته استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له فقال سبحانه وأنه هو أضحك وأبكى أنه أي الله جل وعلا هو وحده وأن إلى ربك المنتهى أن إلى ربك المنتهى أي المصير فلا احد يفلت من الله جل وعلا او يهرب منه فان مرجع الجميع اليه المؤمنون والكفار والابرار والخجال كلهم مرجعهم الى الله جل وعلا فيجازيهم بأعمالهم وتنتهي إليه كل الخلائق إلى الله المصير والمرجع والمهاب فلا, فلا مهرب منه سبحانه وتعالى فليعمل الإنسان في هذه الدنيا ما يعمل من خير أو شر فإنه سيلاقي ربه سبحانه وتعالى ويجازيه على عمله وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى هو وحده لا شريك له أضحك بعض الناس وابكى بعضهم وكذلك الانسان يمر عليه طور يسر فيه ويضحك فيه ويمر عليه طور يبكي فيه مما يصيبه من المصائب الدنيا تتغير من سرور الى حزن ومن مرض ومن صحة إلى مرض ومن رخاء إلى شدة فهو أوجد هذه المتضادات الضحك والبكاء فهذا من عجائب قدرته سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبتل وأنه هو أمات وأحيا يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فبيده الموت والحياة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن يكون أحسن عملا فلا أحد يملك الموت والحياة إلا الله جل وعلا يحيي ويميت وحده لا أحد يشاركه في ذلك ولذلك لما ناظر إبراهيم عليه السلام عند مرود لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك اتاه الله الملك وظن أنه يقدر على كل شيء مع أن الذي بيده انما هو من الله جل وعلا لا بقدرته هو فأعجب بملكه وقال قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت هو يجهد الرب سبحانه وتعالى النمرود يجحد الرب فإبراهيم استدل عليه لأن الله جل وعلا يحيي ويميت فقال مكابرا أنا أحي وأميت أنا أحي وأميت بمعنى انه يأتي باثنين أحدهما يستحق القتل يأتي يؤتى باثنين بمعنى انه يؤتى باثنين يستحقان القتل فيعفو عن أحدهما ويقتل الآخر قال انا رفي واميت هذه الكيفيه ابراهيم عليه السلام انتقل الى قاصمه الظهر التي لا يستطيع ان يراوغ فيها قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فالذي يحيي يهب الحياة لمن يشاء ويقضي بالموت على من يشاء هو الله جل وعلا يحيي الآدميين ويميتهم ويحيي الأرض ويميتها بالنبات وكذلك الحياة في كل شيء في الآدميين والحيوانات والنباتات والأرض وغيرها هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها وأنه هو أمات وأحياء وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى خلق الزوجين، فلا أحد يخلق مع الله جل وعلا، منفرد بالخلق. والزوجين، فسرهما بقوله الذكر والأنثى، من الآدميين ومن البهائم ومن الأشجار والنباتات خلق الذكر والأنثى. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وذلك لبقاء لبقاء المخلوقات بقاء النسل من أين خلق الزوجين من نطفة وهي النقطة النطفة هي النقطة نقطة الماء نقطة الماء نطفة إذا تمنى يعني تراق في الرحم من نطفة إذا تمنى تراق في الرحم و. يقال امنى الشيء إذا أراقه إذا أراقه أمنى إذا أراقه من نطفه إذا تمنى يمنيها ويريقها الذكر في رحم الأنثى ماء من ماء مهين ماء مهين ضعيف مهين يعني ضعيف ثم بعد أربعين يوم يتحول يتحول تتحول هذه النقطة إلى علقه إلى علقة يعني إلى نقطة دم تحول ماء إلى دم على يعلق باليد. فإذا مضت أربعين ثانية تحولت إلى مضغة. تحول هذا الدم إلى مضغة قطعة لحم. فإذا مضت الأربعين الثالثة تحولت هذه المضغة. إلى عظام ولحم وعروق وحواس ثم نفخت فيه الروح نفخت فيه الروح قال تعالى قال قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منط ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مرغة فخلقنا المرغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم إنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعه هذه أطوار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 <تصفيق> ثم يرسل اليه الملك فيؤمر باربع كلمات يكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد الله جل وعلا يقول يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث في ظلمات ثلاث ظلمة المشيمة وظلمة الرحم ظلمة المشيمة وظلمه الرحم وظلمه البطن في ظلمات ثلاث من نطفة إذا ثمنى هذا من عجائب قدرته سبحانه ثم أيضا الماء واحد نقطة واحدة يخلقها الله إما ذكرا وإما أنثى يخلقها الله إما ذكرا وإما أنثى وأحيانا يخلق في الرحم منها الذكر والأنثى جميعا في التوأم وهي نقطة واحدة من الذي صرفها فجعل بعضها ذكرا وبعضها أنثى هو الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفه اذا تمنى وان عليه النشأة الاخرى البعث بعد الموت نشأه الاولى في بطن امه وفي والنشأة الاخرى وهو في القبر وهو في القبر يجمع الله جل وعلا عظامه ولحمه وشعوره ثم ينبتها على ما كانت في الدنيا جسما متكاملا ثم يؤمر يعني كأن كان بطن الأرض مثل رحم الأم مثل رحم الأم سواء تخلق فيها الإنسان ثم يؤمر إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور فتطير كل روح إلى إلى جسمها فيحيا بإذن الله ويمشي ويتحرك ثم نفخ فيه أخرى فيذاهم قيام ينظرون لأن عليه النشأة الأخرى والذي قدر على البدء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 مره ثانيه حينما يبعث من قبره فيقوم انسانا سويا ويحيا في قبره ايضا حياه برزخيه يحيا حياه برزخيه اذا اتاه الملكان يسالانه تعاد روحه في جسمه ويحيا عند التعذيب او عند النعيم فللروح ارتباط ارتباط بالبدن في القبر لا فيه ارتباط وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنع وهب المال لمشه الإنسان وهب له المال هو خرج من بطن أمه ليس معه شيء. بل ليس عليه لباس خرج عارياً من بطن امه ليس معه شيء ثم يملكه الله المال في هذه الدنيا ويعطيه الثروة ويعطيه الرزق الذي يقتات به هذا من الله جل وعلا أغنى الإنسان بما يعطيه من الغذاء ومن المال هو من الله سبحانه وتعالى اغنى واقنى اي يعطي المال الذي يستهلك والمال الذي يقتنى ويدخر كله من الله سبحانه وتعالى اغنى واقنى اي اعطى اعطى وهي المال الذي يرصد ويدخر هذا منه سبحانه وتعالى وأنه هو أغنى وأقنى وقيل أغنى وأقنى يعني أغنى وأفقر أقنى يعني أفقر فهو الذي يغني الإنسان أو يفطره ولا مانع من إرادة المعنيين الله أعلم أن الغنى والفقر منه وأن, وأن القنية والمدخرات والأملاك منه سبحانه وتعالى وأنه هو رب الشعراء الشعراء هي النجم هي النجم الزاهر الذي يكون خلف الجوزة الذي يكون خلف الجوزة يسميه العامة المرزم يسميه العامة المرزم نجم المرزم خلف الجوزة نجم نير واضح تشوهه يعني يتوهج ويتوقد من بين سائر النجوم وهو من النجوم السيارة لماذا نص عليه؟ مع أنه خلق كل الكواكب وكل النجوم لأن هذا النجم قد عبد في الجاهلية قد عبده بعض القبائل في الجاهلية واتخذوه ربا الله جل وعلا يقول هذا النجم الذي تعبدونه انما هو مخلوق من مخلوقاتي وانا ربه الذي يملكه ويصرفه فكيف تعبدونه من دون الله فهذا رد على الذين يعبدون هذا النجم وانه هو رب الشعراء وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما أبقى امتان من الأمم ثمود قوم صالح مسكنهم في, في الحجر شمال غرب الجزيرة قريبا من تبوك على طريق الشام ولا تزال مساكنهم باقيه في الجبال منحوتة منحوتة في تسمى مداين صالح <تصفيق> هذه مساكن ثمود وهي امه طاغيه عاتيه ارسل الله اليها رسوله صالحا عليه السلام واعطاه الناقه معجزه وعلامه على صدقه وجعلت تشرب ماء البلد في يوم وتسقيهم اللبن وفي يوم يكون الماء لهم يوم له لها ويوم لهم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولكنهم والعياذ بالله نهاهم صالح عليه السلام نهاهم أن أن يعقروها وأن يغذوها فعتغان من ربهم وعقروا الناقة فعند ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى بأن أرسل عليهم صيحة واحدة صاعقة والعياذ بالله قطعت قلوبهم في اجوافهم جثماتوا عن آخرهم في لحظة واحدة في لحظة واحدة إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهاشيم المحتضر لما عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين تهددون فالله جل وعلا أهلكهم بصيحة واحدة هذه ثمود وهي عاد الثانية عاد الثانية أما عاد الأولى فهم قوم هود وكانوا يسكنون في شرق جنوب الجزيرة الجنوب الشرقي من الجزيرة في إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وأعطاهم الله قوة الأجسام أعطاهم الله قوة الأجسام وكبر الأجسام وزادكم في الخلق رصا فدعاهم نبي الله هود عليه السلام إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ويتركوا عبادة الأصنام لكنهم عتوا وعصوا وتمردوا فارسل الله عليهم الريح العقيم حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة قالوا من أشد ما احد يقدر علينا ابدا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فأرسل الله عليهم ريحا ريحا عقيما ليس فيها حياة وليس فيها قاتله سألنا عليهم الريح العقيم ما تذروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كما ذكر الله قصتهم في سورة الاحقاف والاحقاف هي الجبال التي يسكنون عندها هذه عاد عاد الاولى وعاد الثانيه هي ثمود وقوم نوح من قبل من قبل عاد وثمود قوم نوح الذين صوروا صور الصالحين بإيحاء من الشيطان لما مات الصالحون صوروا صورهم للذكريات كما يقال الآن صور تذكارية فنصبوها على مجالسهم وفي النهاية جاءهم الشيطان وزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله وهو أول شرك حدث في الأرض بعد آدم عليه السلام فأرسل الله إليهم. نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل دعاه الى الله ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله إلى أن قال الله له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتعس لما كانوا يفعلون ثم أمره الله بصناعة الفلك صناعة السفينة ولما حان الموعد فجر الله الأرض عيوناً وأمطر السماء بماء منهم تلاقى الماء من السماء ومن الأرض وغطى الجبال أهلكهم الله عن اخرهم بالغرق والطوفان ونجى الله نوحا ومن معه في السفينة هذه عاقبتهم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين خارجين عن طاعة الله عز وجل الفسق هو الخروج من الشيء فهم فاسقون يعني أنهم خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى وقوم نوح من قبل إنهم نعم وقوم نوح نعم إنهم كانوا هم أظلم وأطغى هذه في سورة الذريات قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين سورة الذريات سورة النجم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم, أظلم من عاد وتموت وأطغى منهم لماذا؟ لأن نوحا عليه السلام لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله فأبوا أن يستجيبوا وما آمن معه منهم إلا قليل كما ذكر الله مع طول المدة ما آمن معه إلا قليل حتى أوحى الله إليه انه لن من قومك الا من قد امن عند ذلك دعا عليهم عليه الصلاه والسلام قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا استجاب الله دعوتهم فاهلكهم عن اخرهم بالطوفان انهم كانوا هم اظلم واطغى منه قوم عادل وثمود ومع هذا اهلكهم الله اهلكهم الله عن اخره هذا كله تسليه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانه لا يحزن على ما صاده من قومه من العناد والكفر والأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن إخوانه من النبيين من قبل حصل عليهم أشد من ذلك وكانت العاقبة لهم على أقوامهم هذا فيه تسليه لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك والمؤتفكة أهواء مؤتفكة قاملوت الذين يأتون الذكران من العالمين أول جريمة حدثت ما لم يسبق لها مثيل وأشنع جريمة هي اللواط وهي إتيان الذكور ترك النساء فنهاهم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام فاصروا على فعلتهم الشنيعة فعند ذلك أرسل الله الملائكة لإهلاكهم مروا على إبراهيم وأضافهم على عادته لكنهم لم يأكلوا من الضيافة لأن الملائكة لا يأكلوا تلك قصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ثم ذهبوا من, من عنده الى, إلى لوط عليه السلام وحصل من لوط ما حصل من التضايق ومن مجيء قومه إليه يريدون هؤلاء الأضياف راودوه عن ضيفه يعني لا يزالون في غيهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فعند ذلك أمر الله جبريل عليه السلام فحمل بلادهم بما فيها من الناس والمخلوقات والمباني حملها على طرف جناحهم حتى بلغ بهم عنان السماء وسمعت الملائكه صياح ضيوفهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم قلبها عليهم وخسف الله بهم واتبعهم بالحجاره من سجين من النار والعياذ بالله ولم تعاقب امه من الامم بمثل عقوبتهم لان جريمتهم, لأن جريمتهم لم يفعلها امه من الامم قبلهم ولذلك كانت عقوبتهم شنيعة والمؤتفكة أي البلاد المقلوبة من أفكه إلى قلبه المؤتفكة أهواء أهواء من العلو اهواها وأسقطها من العلو مقلوبة عليها والمؤتفكة أهواء فغشاها من الحجارة وأتبعها بالحجارة ما غش هذه سنة الله جل وعلا في من كذب رسله وتكبر عن طاعته وأشرك به وسنة الله لا تتبدل ولا تتغير وقد يمهل قد يمهل الكفار ولكنه لا يهملهم بل يأخذهم بالعقوبه أخذ عزيز مختلف قال الله جل وعلا فبأي آلاء ربك نعم فبأي آلاء أي النعم جمع الألاء <تصفيق> نعم الله سبحانه وتعالى نعم الله فبأي آلاء ربك الخطاب للإنسان لجنس الإنسان هذا هو المشهور أنه خطاب لجنس الإنسان فبأي آلاء أي نعم الله أيها الإنسان تتمارى يكون عندك شك تردد وعدم شكر لنعم الله عليك أو تنسب نعمه إلى غيره فبأي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله نذير من النذر الأولى فهو ليس بدعا من الرسل وإنما سبقه رسل جاء أقوامهم وهو جاءكم مثل إخوانه من الرسل السابقين يدعوكم إلى الله عز وجل يدعوكم لمصلحتكم وخوفا عليكم هذا نذير من النذر الأولى فليس هو ببدع من الرسل أو جديد حتى تستنكروا رسالته حتى تستنكروا رسالته هذا نذير من النذر الاولى بل هو أفضل الرسل عليه الصلاه والسلام ثم قال جل وعلا مهددا ومتوعدا لهؤلاء الكفار الذين الذين استكبروا عن اجابه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والايمان به قال ازفت الازفه يعني قربة القيامة أزف بمعنى قرب بمعنى قرب كما قال الشاعر أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل بنا وكأن قد كأنها قد زالت فأزف معناه قرب يعني قرب قيام الساعة ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة وهو من علامات الساعة بعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الساعة قريبة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وكما يقال كل آت قريب كل آت قريب فما ابعد الماضي واقرب فما فما أبعد الماضي وأقرب ما اتى فالذي ياتي قريب قد غد ان غدا لناظره قريب ان غدا لناظره قريب اشبكه الاذفه اي قرب قيام الساعه والاذفه يعني القريبه العازفة يعني القريبة وهي الحدث العظيم الهائل الذي به تتغير هذه الكائنات تتغير هذه الكائنات وتخرب الدنيا ويحصل الانتقال إلى الدار الآخرة. ليس لها من دون الله كاشفة إذا حدثت يوم القيامة فلا أحد يردها لا أحد يردها ليس لها من دون الله كاشفة اي ليس لها من يردها ويدفعها إذا وقعت فإنها لا ترد ليس لها من دون الله كاشف ثم قال جل وعلا مختتما هذه السورة العظيمة من هذا الحديث تعجبون حديث هو القرآن ونصدق من الله حديثاً إن أصدق الحديث كتاب الله حر العديد محمد صلى الله عليه وسلم القرآن يسمى حديثا. ومن هو المتحدث به هو الله جل وعلا أفمن هذا الحديث أي هذا القرآن تعجبون أيها الكفار وتجحدون أنه وحي من الله وتقولون إنه أساطير الأولين إنه سحر إنه من قول البشر إنه إنه هذا استنكار من الله عز وجل عليهم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون الواجب ان الانسان يخشع لذكر الله ويبكي من هذا القران اما انه يضحك ويستنكر فهذا غير لائق هذا العبد الضعيف المسكين قال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من ذكر الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون لأنه كلام الله جل وعلا وفيه هذه الزواج وهذا هذا الوعيد الشديد ومع هذا كثير من الناس لا يتأثر به هذا من العجب لأن قلبه قاسي والعياذ بالله قست القلوب حتى صارت أشد من الحجارة ثم قست قلوبكم, قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أشد قسوة من الحجارة فالذي لا يتأثر بهذا القران هذا يكون قد قسى قلبه وصار اقسى من الحجاره هو لا تكون وانتم سامدون غافلون لا عن هذا القران ما كانه بين ايديكم ثامدون والسمود هو الغفلة واللهو والإعراض ومن السمود الغنى والتراب والموسيقى من السمود عند العرب أن الغنى يسمى سمودا يسمى سمودا ولكن الله أعم يدخل فيه في الغنى ويدخل فيه كل غفلة والعياذ بالله ثم قال جل وعلا فاسددوا لله اسددوا لله واعبدوا هذا هو اللائق لكم فأمر الله بالسجود لأن السجود هو أعظم أنواع العبادة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لأنه يضع أشرف أعضائه على الأرض تواضعا لله سبحانه وتعالى يضع أشرف أعضائه جبهته وأنفه على الأرض تواضعا لله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا اعبدوا الله جل وعلا بانواع العباده والسجود نوع من انواع العباده لكنه ذكره تنويها بشانه للتنويه بشانه وهذه الايه من الايات التي يسجد عندها فقد قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعندهم الكفار أيضا جالسون معهم فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد معه الحاضرون من مسلمين وكفار سجدوا معه لله عز وجل لم يتمانعوا من السجود حينما سمعوا هذا القرآن لكن سرعان ما عادت إليهم غفلتهم وكفرهم وتمردهم والعياذ بالله فهذه سورة عظيمة من أولها إلى آخرها وانظروا كيف بدأها بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وختمها بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والنجم إذا أوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وفي اخرها يقول جل وعلا هذا نذير من النذر الاولى يعني محمد صلى الله عليه وسلم وانه صادق في رسالته وان له سلف من اخوانه النبيين من قبله هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل سمعنا ما يسمى بالمطر الصناعي فهل يشكل فعلهم هذا على تفرد الله جل وعلا بالخلق والايجاد اين هو المطر الصناعي وين هو ارونا اياه اذا لم يقيموا عليها بينات فاهلها ادعياء هم ادعوا دعاوى كثيره لكن اين الحقيقه واين المطر فنحن نتحداهم نتحداهم ان ينزلوا المطر الان الدجال إذا جاء في اخر الزمان والله اعلم من هذه مقدمات للدجال اذا جاء في اخر الزمان يامر السماء فتمطر ويأمر الارض فتنبت من شدة الفتنة التي يجعلها الله على يده امتحانا للناس فهذا هذا الإنسان له عجائب يعني إذا خل من الإيمان فإنه يظن أنه يقدر على كل شيء أنا أحي واميت الله جل وعلا يقول فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون إذا كانوا صادقين الآن ينشئون سحاب ويمطرون الأرض هل هم في بلادهم عندهما القحط والجذب وما يسمونه بالجفاف ولم ينطروا بلادهم نعم صلى الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل يجوز الاهتمام باثار الأمم القديمة نعم يقول هل يجوز الاهتمام بآثار الأمم القديمة هل يجوز؟, هل يجوز الاهتمام بآثار الأمم القديمة والتنقيب عنها تحت الأرض ما كان السلف يفعلون هذا وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالاثار إنما هو من فعل غير المسلمين المطلوب الاهتمام بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي الأحاديث الأحاديث والسنة هذا المطلوب منا. أما العناية بالطين والجدران والغيران وما أشبه ذلك هذا من العبث الذي ما لا يفيدنا وإنما هو من صرف الهمم والأموال إلى شيء لا فائدة للأمة فيه هذه ناحية الناحية الثانية أنه قد يكون بعض الآثار وسيلة إلى الشر إذا كانت آثار تنسب إلى الأنبياء أو إلى الصالحين فإن الشيطان مزين للجهال مزين لهم التبرك بها والتردد عليها والصلاة فيها والدعاء عندها فعند ذلك يحدث الشرك عند ذلك يحدث الشرك لأن هذا من وسائل من أقرب وسائل الشرك الواجب على المسلمين أن يهتموا بما فيه خيرهم وما ينفعهم ويترك هذه الترهات التي ما أنزل الله بها من سلطان نعم السلام عليكم إليكم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا يا معشر الجن والانس ألم أتكم رسل منكم؟ هل هذا دليل على أن الله جل وعلا أرسل إلى الجن رسول رسول منهم كما أرسل إلى الإنس رسولا منهم الله اعلم المشهور عند العلماء أن الجن ليس منهم رسل أن الرسل من البشر ويتبعهم الجن الجن يتبعون البشر كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين الجن والإنس وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى رجال من اهل القرى من الانس نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هناك من يفسر قوله تعالى وانه اهلك عاد الاولى ان عادن الثانيه هي احدى الدول الكافره المعاصره في يومنا هذا هل يصح تفسيره هذا تفسير ما هو بيلعب كذا وتفسير ما هو بيلعب كذا تفسير له ضوابط وله أدلةه والأمة الكافرة الآن ما ما أهلكها الله موجودة موجودة ما أهلكها الله على قيد الحياة أما عادا الاولى وعاد الثانية فلم تبقى أهلكها الله سبحانه وتعالى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلموا وأطى نعم أحسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل نرجو من فضيلتكم التكرم بذكر بعض الكتب التي تهتم بقصص الأنبياء وتتحرى الصحيح من أخبارهم البدايه والنهايه لابن كثير ذكر فيها قصص الانبياء وسيرهم البدايه والنهايه واستخلص منه كتاب من البدايه والنهايه كتاب اسمه قصص الانبياء ماخوذ من البدايه والنهايه لابن كثير ومن ما ذكره الله جل وعلا في القران من قصص الانبياء نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل ما هي قصة الغرانيق وهل هي صحيحة قصة الغرانيق جاءت بسند مرسل وبعض العلماء يصححه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات فرأيتهم اللات والعز ومنات الثالثة الأخرى صوت الشيطان صوتا سمعه الحاضرون قال تلك الغرانيق العلا وان شفاعتها لترتجى فظنوا ان هذا من صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ففرحوا وقالوا انه اثنى على الهتنا اثنى على الهتنا وما اثنى عليها الا انه سيتبعنا هذا اسناد مرسل وصححه الحافظ بن حجر في بعض المواضع ولكن المرجع في هذا الى سوره الحج وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني يبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم الحكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شبق بعيد فهذا في سورة الحج ويذكر هذا عند تفسير آيات سورة الحج نعم حسنا عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يكون معنى قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى أي أن ما حصل للأمم السابقة نذير لكم يا من تكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما في شك هذه فائدة الآيات أنه إذا لم تؤمنوا بهذا الرسول فانتظروا ما يحل بكم كما حل بالأمم السابقة نعم أحسى الله عليكم الوالد يقول وقد يكون هذا تكون العقوبة تكون العقوبة بحدث كوني وقد تكون العقوبة بالجهاد جهاد الكفار وإزاحتهم عن بلادهم و... واستيلاء المسلمين عليهم وضرب الجزية عليهم هذا من العذاب عليهم بلا شك نعم أحصل الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل لوط عليه السلام رسالته هل هي للأمر بالتوحيد أم أنها للنهي عن جريمة اللواط أو أنها بالأمرين جميعا كل رسول كما تقرأهم كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وما رسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لوط غيره لكن نص على اللواط لأنه أشنع جريمة ارتكبتها البشرية فنص عليها كما نص على بخس المكاييل والموازين فيه قوم شعيب لأنها أعظم جريمة عندهم بعد الشرك أعظم جريمة بعد الشرك وأعظم جريمة بعد الشرك اللواء والعياذ بالله نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يصح أن نستدل بقوله تعالى وأنتم سامدون على تحريم الغناء وآلات الله نعم استدلوا به استدلوا به على تحريم الغناء وأنه الذين يستغلون بالغنى يستغنون به عن القرآن وهو قرآن الشيطان الغنى قرآن الشيطان والإمام ابن القيم يقول في النونية حب القرآن وحب الحال الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان الذي يحب الغنى لا يحب القرآن والذي يحب القرآن لا يحب الغنى لا يجتمع هذا وهذا في قلب مؤمن نعم صلى الله سمعت الوالد يقول السائل هل يجوز زيارة مدائن صالح للعذرة الذهاب إليها وقصدها لا لا يجوز هذا وأما إذا مررت بها وانت عابر سبيل إذا مررت بها غير قاصد لها وإنما هي على طريقك فلا بات أن تنظر إليها بشرط أن تخاف من الله عز وجل ولا تدخلها معجبا بها وانها بلاد حضاره أو بلاد كما يقوله الجهال أنها حضارية وأنها تدل على كذا لا يدخلها المسلم متعجبا وخائفا من الله قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أما مروا بها لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه نعم أحسن عليكم الوالد يقول السائل مر معنا أن قوم نوح عليه السلام اتخذوا الصور للذكرى وفي هذه الأيام بعض القنوات الفضائية تعلق صور العلماء ويكررونه على شكل صور كبيرة معلقة على الحائط فما رأي سماحتكم في ذلك أنتم تعلمون أن أكثر الفضائيات هي للتضليل الآن ونشرها الشرك ووسائل وسائل الشرك والسحر والكهانة فلا تستبعدوا أن أنهم يروجون تعليق الصور والصور المعظمين من أجل أن يفتنوا الناس بذلك وإذا رآها الجاهل راح يعلقها في بيته كما رآها في الفضائيات هذا قصدهم الدعوة إلى الباطل هل يحذر المسلمون من هذا؟ نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل انا مبتدئ في طلب العلم وارجو من فضيلتكم توجيهي لتفسير مختصر استفيد منه حيث ان التفاسير قد كثرت وضاقت علي التفسير المختصر مافي أقصر من الجلاله مع الحذر مما فيه من تاويل الصفات والا هو اقصر التفاسير ويعني هو مؤلف جيد في الاختصار، جيد جدا في الاختصار، ومفيد للمبتدئ، وكان مقررا علينا في المعاهد العلمية درسناه في المعاهد العلمية، فهو اخصر التفاسير لكن مع الحذر عما فيه من تأويل الصفات، تفسير البغوي كذلك مختصر ما هو ما هو طويل، وتفسير جيد. وتفسير الشيخ ابن سعدي أيضا تفسير جيد وخالي من المحاذير وفيه أسلوب سهل وعرض جيد وتقرير للتوحيد نعم أحسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل ذكر الشيخ ابن رحمان السعيدي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى أي هو الخير والشر بالخير اضحك بالخير واذكر بالشر نعم احصل الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل نقول ان ادم عليه السلام رسول ونبي ام انه نبي فقط وما الفرق بين النبي والرسول ادم عليه السلام كما في الحديث نبي مكلم كلمه الله سبحانه وتعالى فهو اول الانبياء اما نوح فهو اول الرسل نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز القسم بآيات الله؟ نعم. تكرر هذا أن القسم بآيات الله القرآنية، قسم بآيات القرآن أما القسم بآيات الكونية، السماوات والأرض والجبال هذا لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما المراد بالمؤمن القوي وكيف يمكن تحصيل هذه الصفة؟ قوي في إيمانه مراد المؤمن القوي القوي في إيمانه نعم أحسن عليكم إليكم الوالد يقول السائل أنا رجل من بلاد الهند على مذهب أهل السنة والجماعة وإذا سافرت إلى بلدي لم أحضر الصلاة للجماعة في المسجد بسبب أن إمام المسجد يدعو من دون الله ويستغيث بالأموات وأصلي مع أهلي وأولادي جماعة في البيت هل علي شيء في ذلك؟ هذا هو الواجب عليك لأنك ما تصلي وراء المشرك الذي يدعو غير الله لان صلاته باطلة فإذا لم يمكن استبدال هذا الإمام بإمام من أهل التوحيد فتنعزلون عنه أنت ومن حولك من أهل التوحيد وتكونون لكم مسجدا أو مصلى وإذا لم يكن عندك أحد من اهل التوحيد من جيرانك فصل انت واهلك واولادك نعم إلى أن تفرج الله ويسر الله جل وعلا بيلام من اهل التوحيد نعم السلام عليكم ورحمه الوالد يقول السائل في قول الله تعالى اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم هل فيها دليل على السفر لبلاد ثمود وغيرها للنظر فيها والاعتبار بها هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخولها للاعتبار والاتعاب والخوف والخشية والبكاء لهذا سبيل ذلك أما دخولها للاعجاب بحضارتهم وأثن عليهم بالقوة والسبق هذا لا يجوز نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أرجو من سماحتكم بيان حقيقة الزهد الزهد أن تترك ما لا حاجة لك به أن تترك ما لا تحتاجه أما ما تحتاجه فليس تركه من الزهد نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا مدرس لمادة القرآن الكريم اتاثر واتأثر بالقران ثم بعد ذلك اغفل عن الايات ثم بعد ذلك اغفل عن الايات انا انا مدرس لماده القران الكريم واتأثر بماده بال... القران الكريم القران اسمه نعم يقول أتأثر بالقران لو قلت درس القران انا مدرس درس القران احسن نعم يقول أنا مدرس درس القرآن الكريم للمرحلة الامتدائية وأتأثر بالقرآن ثم بعد ذلك أغفل عن الآيات فكيف أجمع بين الخوف والرجاء في جميع أوقاتي نعم الخوف والرجاء لا, لا تقنط من رحمة الله لا تقنط من رحمة الله ولا تأمن من مكر الله خلف دائما بين هذا ترجو رحمة الله وتخاف من عقابه. ويرجون رحمته ويخافون عذابه هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام <تصفيق> نعم أحسن الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل يسجد الخطيب على المنبر وهل يفعل ذلك ليعلم الناس السنة لا رديس ينزل, ينزل الأرض ويسجد على الأرض ويسجد معه الحاضرون كما كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. نعم. أحسن الله عليكم سماحت الوالد. أقول السائل ما هو الضابط في اقسام الإنسان بصفات الله عز وجل؟ وهل يجوز الاقسام بصفات الله الخبرية؟ إيه؟ يقول ما هو في اقسام بصفات الله عز وجل؟ وهل يجوز بصفات الله الخبرية؟ نعم. كل صفات الله يقسم بها ويُحلف بها. لأنها, لأنها صفات الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامات كلمات الله هي القرآن أعوذ بكلمات الله التامات أدل على جواز القسم بكلمات الله كلام الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجيب على من يقول إن المتخرصين والمنجمين يخبرون عن أشياء مستقبلية فتقع كما أخبروا من موت أحد أو حصول كرب وحوادث وغيره الذي يحصل من الموت أو حصول الكوارث ليس لخبر المنجمين وإنما هو لقضاء الله وقدره فنحن نؤمن بقضاء الله وقدره نرد هذا إلى قضاء الله وقدره ولا نرد إلى اخبار الكهان والمنجمين ولا نصدقهم في هذا بل نكذبهم نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي أسباب التأثر بالقرآن أسباب التأثر بالقرآن كثيرة منها حضور القلب استعاذ بالله من الشيطان في بداية من الشيطان الرجيم في بداية تلاوة فإذا قرات القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويكون هذا بحضور قلب يكون استعاذ باللسان فقط تستعيذ وأنت تعرف معنى الاستعاذة وتقصده فحينئذ الله جل وعلا يبعده عنك وكذلك تدبر تدبر الآيات هذا مما يؤثر في القلب الخشية إذا تدبرت الآيات القرآنية نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي أسباب الخشوع في الصلاة الخشوع منه من الله سبحانه وتعالى لكن الإنسان يتجنب الأسباب التي تشوش عليه في صلاته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان البول والغائط ف. يتجنب الأشياء التي تشوش عليه، كذلك تجنب النظر إلى تسليح النظر أمامه إلى الجدران وإلى الكتابات اللي في الجدران أو إلى المصابيح الكهرباء او غير ذلك ينظر إلى موضع سجوده فهذا أدعى للخشوع واقطع للمشوشات ولا ينظر النقوش والزخارف وال. والكتابات في بعض المساجد بل يحصر نظره إلى موضع إلى موضع سجوده نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما رأيكم في كتب تفسير الأحلام؟ كيف نسمي لنا شيء ونشوف تفسير آيات الأحكام قصده القرطبي هذا تفسير آيات الأحكام وابن جرير فيها تفسير آيات الأحكام وتفسير آيات الأحكام لمخصص مخصص للجصاص الحنفي تفسير آيات الأحكام لابن العربي المالكي نعم فهناك تفسير لايات الأحكام ضمن ضمن التفاسير وهناك تفسير لايات الأحكام في مؤلفات استقلة نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل امرأة جاءها الطلق ولم تلد حتى الآن يقول امرأة جاءها الطلق ولم تلد حتى الآن ويخرج منها سوائل ذات خدرة فهل تترك لها الصلاة أم لا ذكر الفقهاء أن ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم يوم أو يومين أنه من النفس يوم أو يومين أما إذا طال هذا فلا ليس من النفاس وعليها أن تراجع الأطباء عليها أن تراجع الأطباء ولا تبقى في هذه الحالة نعم اليوم الحمد لله يسر الله الطب والعلاج والأطباء الحاذقين طبيبات الحاذقات نعم صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود هل تقدم اليدين على ركبتين أم العكس إذا انحق من القيام فأول ما يقع على الأرض ركبته ثم يداه إذا كان يقوى على ذلك أما إذا كان مريضا أو كبير السن يحتاج إلى وضع يديه اولا فلا بس نعم صلى الله عليكم الوالد يقول السائل يباع في معرض الكتاب الدولي كتب فيها بدع وظلالات وشركيات فما هو واجبنا نحو ذلك أجبنا عن هذا في الليلة الماضية وقلنا عليكم أن تسجلوا كل ما ترونه من المنكرات أو من الكتب الفاسدة أن تسجلوا ذلك وأن تقدموه للمسؤولين لاتخذوا نحوه الاجراء اللازم إن شاء الله نعم. وهذا آم. من التعاون على البر والتقوى ومن انكار المنكر قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلقله وانتم ولله الحمد تستطيعون الإنكار باللسان وذلك بتسجيل الملاحظات ورفضها إلى المسؤولين نعم والكلام مع المسؤولين في هذا نعم أحسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للشخص أن يقترض من البنك عن طريق التورق وهو ملتزم بشروطه ولكن لغير حاجة, لغير حاجة ماسة مثل السفر للنزهة التورق أصل فيه خلاف بين العلماء يعني بعضهم يرى أنه وسيلة من وسائل الربا حيلة على الربا تجنبه لا شك انه احوط وابرى للذمه لكن اذا احتاج اليه وله احد يقرضه فلا باس بذلك عند الجمهور بشروط اولا ان تكون السلعه عند البائع عند الداين تكون عند الداين قبل العقد يملكها ثانيا اذا تم البيع فإن المشتري والمدين ينقلها ينقلها من محل البائع ويبيعها في مكان آخر على غير البايع توابرة هذه الشروط وهناك حاجة إليها فلغس بذلك إن شاء الله نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الوالدين يعني أن الإنسان يتأدب معهما ويتلطف معهما بالكلام والفعل ويذل لهما يذل لوالديه يذل لوالديه ولا يتكبر أو يتجبر عليهما نعم صلى عليه سمحت الوالد يقول السائل أبتليت بخادمة في بيتي استقدمتها زوجتي بواسطة, أهل أهل بواسطة أهلها فهل علي إثم إذا أردت أن أسافر إلى مكة أو المدينة أو إلى أهل أن أأخذها معي إيش؟ يقول أحسن لكم ابتليت بخادمة في بيتي استخدمتها زوجتي بواسطة أهلها فهل علي إثم إذا أردت أن أسافر إلى مكة أو المدينة أو إلى أهلي أن أأخذها معي أم أضعها عند أحد قرابتي لكي لا أقع في المحذور ذكرت أنها من الزوجة زوجة أضعها عند أهل زوجة لما تجي اللي جابوها خليها عندهم إلى أن ترجع نعم صلى الله عليكم الوالد يقول السائل عندي أرض اعدت للبيع ولها قرابه أربع سنوات ولم أزكي لكثرة الديون فهل علي شيء في ذلك إذا كان ما, ما تدفعه زكاة عن هذه الأرض تسجل الزكاة كل سنة تسجل ما يجب فيها من الزكاة كل سنة عندك في دفتر ويكون دينا في ذمتك إذا استطعت تسدده نعم أحسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل رجل دخل المسجد يوم الجمعة والإمام قد سلم ثم وجد رجلا مسبوقا قد فاتته ركعة فصلى معه هل يصلي ركعتين جمعة أم يصلي أربعا ظهرا لا لا يصلي أربع يصلي أربع إذا سلم المسبوق يقوم يأتي ببقية الصلاة أربع لأن الجمعة فاتته نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا شاب مبتلى بالعادة السرية ولم أستطع الخلاص منها فمرة أتوب ومرة أرجع وأنا على هذه الحال منذ سنوات فما هي نصيحتكم لي وكيف تخلص منها وهل إذا فعلتها يجب علي الغسل نعم هذه عادة قبيحة ويمكن التخلص منها ما لا كما ذكرت يمكن التخلص منها لأن تخاف من الله تتركها تبتعد عنها أما إذا استرسلت معها زادت عليك وزينها لك الشيطان فعليك بالتوبة الصادقة والابتعاد ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب فأقلع عن هذه العادة السيئه واستعند الله عز وجل وأما الاغتسال فإذا حصل منك انزال للمني يجب عليك الاغتسال مع الاثم والتحريم نعم. السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأيكم في كتاب البدع لابن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى من أحسن شيء من أحسن ما ألف في هذا الموضوع والعلماء يرجعون إليه هو مؤلف جيد مفيد نعم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه